قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أنه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخلتنا ريح شديدة وقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قر يعني يعني بعله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله, جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه بنا أحد ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجبه بنا أحد ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ رجل يأتينا بخبر القوب جعله الله معي يوم فسكتنا فلم يجيبه منا أحد. فقال قوم يا حليفة فأتنا بخبر القوب فلم أجد بدلاً إذ عالي إذ دعاني أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوب ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأطبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت فألبس لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأصابة الأصابة من بقى وهذا من الله عز وجل وفيه أيضا أن طاعة الله ورسوله فيها لويقائه من كل الشر ولهذا لما قام قضي الله عنه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره باسمه قام كأنه في حمام يعني في حر مع النبيه شديدة وبارج شرقية ولكن في طاعة الله ورسوله الوقاية من كل الشر. لما أنتهى غردو ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه القرب. القر أصابه القر ويعني القر. الله وسبحان الله. ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضي عماء كانت عليه. وفي أيضا في هذا الحديث جليل على كمال عقل الصحابة رضي الله عنهم. وأن الغيرة التي في قلوبهم لا تحملهم على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى الوسدى. لو كان من أهل الطيش الذين يدعون عنهم بغيره غيره لا, لا قتله لأن يتمكن منه بسرعة ولكن حبس النفس على طاعة الله ورسوله هذا هو الجهاد وليس الجهاد هو التهور وأن الإنسان ينفعل ويتقدم في موضع قد يكون منها أن التقدم فيه ولكن الجهاد هو أن يجاهد الإنسان نفسه ويصبرها على طاعة الله ورسوله في ظني الله أعلم لو مثل هذا في كثير من شبان اليوم لقتله ثم تأول لكن هؤلاء القوم عن السحاب رضي الله عنهم يعلمون أن نباعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخير كله اتنعي فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها م. فلم أذل نائما حتى أصبحت فلما أصبحت قال قم يا نوما هذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمزح ولا يقول إلا حقا والنومان كثير كثير النوم نعم.